الوجه الثاني ي ب د أ حالا سؤال في بلدنا باكستان مع أ ن ه ا ح ك و م ة إ س ل ا م ي ة بعض أ ئ م ة المساجد يصرون على أ د ا ء ك ل م ة ا ل ص ل ا ة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قبل أ ن يؤذنوا ولا يتركون هذه ا ل ك ل م ة في أ ي ف ر ص ة و أ ن ا أ و د ي جميع صلواتي خلف أ و ل ئ ك ا ل أ ئ م ة هل تصح صلاتي خلفهم أ م لا أ و ما أ ف ع ل وما حكم هؤلاء ا ل أ ئ م ة جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ و ل اولا ذكر الصلاة ا س ل م وسلم مع من المحدثة وسلم من أمرنا ما منه متفق على عليه بعد البدع عن عليه عليه رسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان الجهر الأذان الأذان الدين النبي صلى الله قال ليس رد وهكذا وقد فهو بها هذا أنه في في ثبت أحدث وفي رواية ي من عمل عملا ل س عليه أ م ر ن ا فهو رد رواه رد م س ل م و ب ايحل ل ل ل ه ا ت و ف ق وصلى الله على نبينا م م د و آ ه وصحبه وسلم س ؤ ان ل أيحل أ يقوم قارئ في المسجد يوم ا ل ج م ع ة قبل أ ن يخرج ا ل إ م ا م ف إ ذ ا خرج جلس هو فيخطب الخطيب فيما بعد أ ه و من أ د ب ا ل ج م ع ة وسننها أ م هو من البدع المنكره جواب و الحمد لله ح د وقد ا ا والسلام لا دليلا ل ل على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا نعلم دليلا يدل على ص وصحبه ة وبعد ي يقرأ يوم الجمعة قبيل ا قارئ الجمعة م خ دخل و والناس يستمعون ل الإمام له الإمام ل فإذا ا سكت القارئ والأصل في التوقيف. وقد قال ر ئ و ا أ ص ل في النبي ب ا ا التوقيف قال ا د وقد ت ل صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أرد أخرجه مسلم محمد نبينا عليه على ليس وبالله التوفيق وصلى الله في صحيحه فهو أخرجه أرد وآله وصحبه و سؤال ل م س يوجد بجبل ا ل ر ح م ة بعرفات ث ل ا ث ة مساجد بمحاريبها م ت ج ا و ر ة غير م س ق و ف ة ي أ م ه ا الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها ويضعون أ ح ي ا ن ا ا ل نقودا ببعض محاريبها كما انهم يصلون في كل منها ركعتين وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها و جواب م من الحجاج في الأيام ي في التي ي ع الأفعال هذه الحجاج ا قبل ل تحدث م ل الحجة ت سماحتكم إفتاءنا ا س ع من من نرجو الحمد ك الشرعي فيما、ذكر. جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين جواب ا ل ذكر عن م ح لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أولا عرفات كلها من شعائر الحج التي امر ل ت ي أ الله تعالى أ ن يؤدى فيها منسك من مناسكه و الوقوف بها في يوم التاسع من ذي ا ل ح ج ة و ل ي ل ة عيد ا ل أ ض ح ى وليست مساكن للناس فلا ح ا ج ة إ ل ى بناء مسجد أ و مساجد بها أ و بجبلها المعروف عند الناس بجبل ا ل ر ح م ة ل إ ق ا م ة الصلوات بها و إ ن م ا بها مسجد نميره ر ه بالمكان ا ل ذ صلى فيه النبي صلى النبي الله عليه وسلم ل فيه ه ا ظ والعصر في حجة الوداع في ي حجة ت خ ذ الحجاج بعرفات مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات يصلي به من استطاع ص ل ا ة الظهر والعصر ذلك اليوم وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل ا ل ر ح م ة فبناء مسجد أ و مساجد عليه ب د ع ة و ص ل ا ة ركعتين أ و أ ك ث ر في كل منها ب د ع ة أ خ ر ى ووقوع ر ك ع ت ي ن أ و ا ل أ ك ث ر في وقت النهي ب د ع ة ث ا ل ث ة ثانيا توجه الناس إ ل ى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها و التبرك بها ب د ع ة و نوع من أ ن و ا ع الشرك شبيهم ب ع م ل الكفار في ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى ب أ ص ن ا م ه م فيجب على المسؤولين ا ل أ م ر ب إ ز ا ل ة هذه المساجد و القضاء عليها سدا لباب الشر و منعا للفتنه حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إ ل ى الذهاب إ ل ى الجبل و الصعود عليه للتبرك به و ا ل ص ل ا ة فيه و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و آ ل ه و صحبه و سلم سؤال أ ه ل شمال إ ذ ا بنوا مسجدا جامعا يطوفون حوله سبع مرات يوم الافتتاح اهذا بدعه ام لا وما الدليل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام الطواف المسجد مرات سواء كان الافتتاح الطواف لله على رسوله وآله وصحبه وبعد. حول ذلك لأن وحده وصحبه منكرة يوم أم وبعد بدعة غيره سبعة سبع قربة ش ل ك ن يجب ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك و لك ان و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان ك و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ن يكون لك م ن يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان ي و لك ا يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ا و لك ان يكون لك ان ي و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان يكون لك ا يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ا ي ك و لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك ع ن لك ان يكون لك ا أ و تطوعا س ب ع ة أ ش و ا ط تقربا الى الله وعباده له سبحانه والخير كل الخير في اتباعهم واقتفاء آ ث ا ر ه م وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم نبينا بدع كتاب الله حاشية الجنائز ضمت إلى أحكام الجنائز في كتاب الفقه انتهى الصيام سؤال على إلى ضمت في محمد هناك أ ي ا م تصام تطوعا في شهر رجب فهل تكون في أ و ل ه أ و وسطه أو و آخره ج او ب الحمد لله ح د ه و ا ل ل والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم ص وصحبه ا أحاديث ة وبعد تثبت خ ا الصوم ص ة بفضيلة في ش ه ر ر جواب ب س ى م أخرجه أ النسائي و و داود وصححه رسول حديث ابن أسامة قال قلت يا رسول الله من خزيمة قلت لم الشهور تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من أرك شهر شعبان قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه ا ل أ ع م ا ل إ ل ى رب العالمين ف و ح ب أ ن يرفع عملي و أ ن ا صائم وإنما وردت والحث صوم من من عامة صيام أيام أيام أحاديث الحث ثلاثة البيض شهر شهر في على على كل كل وفي و... عشر عشر عشر ه الأشهر و والرابع والخامس والحث صوم وصوم يوم الاثنين والخميس ويدخل الثالث الحرم الاثنين على عشر عشر عشر رجب عموم ذلك ف إ ن كنت حريصا على اختيار أ ي ا م من الشهر فاختر أ ي ا م البيض الثلاث أ و يوم الاثنين والخميس و إ ل ا فالامر واسع أما تخصيص أيام أصلا من رجب بالصوم فلا نعلم له أصلا في الشرع وبالله تخصيص التوفيق في نعلم رجب له و ص رايت ل ل على ه ن ب ن ا سؤال محمد وسلم وصحبه وآله ر أ ي الناس يديمون الصيام في رجب وشعبان ويتبعونه بصيام رمضان بدون إ ف ط ا ر في هذه المده ة ف ل ذلك وإن كان فما نص الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد وإن جواب وحده وصحبه وبعد حديث يصح في فما كان عن مص أ ن ه صام شهرا كاملا أ و صام شهر رجب كاملا ولا شهر شعبان كاملا سوى رمضان ولم يثبت ذلك عن أ ح د من الصحابه ة رضي ا ل ل عنهم بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه النبي أنه الله ه لم وسلم صام بل يثبت صلى ش رضي ا كاملا إلا م ر ا عائشة ن عن وقد ثبت ر ض الله عنهم ا أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه رسول صلى ل س و يصوم حتى نقول لا يفطر نقول حتى لا وكان ي يصوم رأيت عليه ف فما ط ر رسول حتى استكمل صلى نقول وسلم لا الله الله يصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم رواه البخاري ومسلم فصيام رجب كله تطوعا وشعبان كله تطوعا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في صومه فكان ب د ع ة م ح د ث ة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق انه ل م أحدث في أمرنا في ذ ا ما رواه البخاري ومسلم وبالله ا منه ومسلم ليس ل ي فهو ف و رد ت قال وصلى ل على وآله وسلم ه وصحبه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الحج. سؤال ذكر أ ح د ج ل س ا ئ ي أ ن بني ش ي ب ة سدنت ا ل ك ع ب ة و أ ن ه لا يستطيع أ ح د أ ن يفتح باب ا ل ك ع ب ة ولو كان المفتاح معه إ ل ا إ ذ ا كان من بني ش ي ب ة وحكى أ ن فلانا م غير بني ش ي ب ة أ خ ذ مفتاحها وعالج فتحها ف ل م يتم له ذلك حتى جيء برضيع من بني ش ي ب ة ووضع يده على بابها ففتح فهل هذا صحيح جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد بني شيبة هم سادنة الكعبة ولكن تعذر فتح باب الكعبة بمفتاحها بني شيبة بابها كاذب سادنة ولكن لمن يتولى ذلك أو يعالجه من من من يتولى يعالجه غيرهم غير صحيح في رضيع يده هم فتحها وما السؤال ذلك على ذكر تعذر تعذر وضع أو فتح حتى مخالف لسنن الله ا ل ك و ن ي ة في ترتيب المسببات على أ س ب ا ب ه ا فمن ادعى ذلك فهو مدعي خلاف ا ل أ ص ل الذي جرت به س ن ة الله في خلقه وتدبيره ولم يثبت أن لبني شيبة خصوصية كونية أو وسلم وولاهم وذلك الكونية لبني النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة لا الله من أعطاهم مفتاح خدمتها يثبت شيبة شرائية يقفضي أكثر أن أن سنن خرق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س إ ن في بلدنا إ ذ ا ذهب أ ح د للحج يضع أ ه ل الحاج له ق ع ا د ة أ و سرير نوم ويغسلونه ثم يفرشونه بالفراش ويعطرونه ويضعون على جنوبه فلوسا وقوارير عطر ثم يمنعون الناس بالجلوس عليها ويقولون هذه توقف إلى أن يأتي الجواب ح من الحج ي ي ج ل ل س ع ه و ع د ذلك يجلس من الحل ء ا ج ل ل و فأرجو س ا على هذه ا ل ع ا د ة ولكم الشكر الجزيل ونفع بكم الامه أ م ة ل ل إ س ا ي ة جواب الحمد ل ل وحده و الاسلاميه ص ل ة و ا ل على وبعد عمل عزم على وضع رسوله وآله وصحبه وبعد ما ذكرته من عمل أهل الحاج لمن عزم على الحج ذكرته ر س وصحبه منهم ما من من ر و و ن ح وغسله وفرشه وتعطيره ثم منع الناس من الجلوس عليه حتى يرجع الحاج ويجلس عليه ثم ا ل إ ذ ن بالجلوس عليه لمن شاء هذا به الله الله لهم لهم به الله الله عليه أنه هذا منه فهو صحته الذي يأذن البدع المحدثة والتشريع الذي لم يأمر به الله وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما النبي قال أمرنا ما من لم يأمر أم من لم وسلم من متفق عن صلى ليس على وثبت وقد أحدث رد في وعلى ا ل من هذا يجب على من يعمل ما ذكرت أ ن يتركه ل أ ن ه منكر و أ ن يتوب إ ل ى الله مما سلف وسؤال ب نبينا محمد وآله وصحبه ا التوفيق الله ل ل وصلى على وآله ه و محمد ل م س ما حكم تغيير ا ل أ س م ا ء كغالب الحجاج الاندونيسيين ف إ ن ه م غيروا أ س م ا ء ب م ك ة ا ل م ك ر م ة أ و ب ا ل م د ي ن ة المنوره ة و ل ه وهل هو سنة أو لا؟ جواب لا الحمد ل ل وحده و ا ص ل والسلام على ل ا ة و س ر هو آ ل النبي صلى الله عليه ه وصحبه وبعد و كان سنه ل الأسماء السيئة إلى م أسماء يغير س ح ة فإن كان حجاج إندونيسيا كان حجاج ا تغيير س أ م ء م من أجل ذلك ل او من أجل انتهائهم من أجل أ الحج ا لا ز ي ر ة للصلاة للمسجد النبوي للصلاة فيه فهو كونهم وإن جائز أجل كان من ب م م ك ة أو ا ل د ي ن ن ة أو ا ت ه ا الحج مثلا ئ ه ه م من ف وليس بدعة و بسنه ة و ب ا ل ل التوفيق الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الدعاء سؤال إذا خرج بعض الإخوان لرحلة أو لعمرة أو نحوهما أحدهم أو بعضهم يوميا صباحا ومساءا وصلى على وآله وسلم لرحلة لعمره وصحبه أو أو فيأمرون أو أحدهم بعض بعضهم محمد خرج ب ق ر ا ء ة ورد الصباح والمساء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم و ب ق ي ة ا ل ج م ا ع ة يستمعون إ ل ي ه فما حكم ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذكار وأداية يذكر الله بها صباحا ومساء في نفسه وسمعها منه أصحابه وتعلموها وذكروا الله ودعوه بها صباحا لله على رسوله وآله لرسول صلى عليه وسلم وحده وصحبه منه ومساء وبعد ويدعوه ودعوه نفسه يذكر في كل منهم في نفسه منفردا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم فيما نعلم أ ن ه م كانوا يقولون تلك ا ل أ ذ ك ا ر والادعيه مجتمعين ب بهدي أصحابه غ ي يهتدي عليه رضي في وكيفية للمسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الله ذلك عنهم أن ذكره ودعائه وكيفية ذلك. وفي سائر ما شرعه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن الخير كل الخير في اتباعه والشر كل الشر في مخالفته والاجتماع لذلك واتخاذه ط ر ي ق ة و ع ا د ة من البدع ا ل م ح د ث ة وقد قال صلى الله عليه وسلم من أمرنا ما منه متفق وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن أحدث صحته محدثة رد بدعة وكل بدعة في فهو ليس عليه هذا وقال الله ضلالة على صلى كل وكل ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من اذكار و أ د ا ع ي ه الصباح والمساء ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول يكن اللهم صلى الله عليه ل و س يدعو هذه اني ل ل ك م ا ت ح ي م س ي وحين يصبح ا ل ل ل ه م إني أ أ س ك ا ل ع ا ف ي ة في ديني ودنياي و أ ه ل ي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي و ع ي ن ي ن ي وعن شمالي ومن فوقي و أ ع و ذ بعظمتك أ ن أ غ ت ا ل من تحتي اخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم سؤال ذكر الله ب ص ف ة ج م ا ع ي ة بلسان واحد على حسب ما يفعله أ ص ح ا ب الطرق ويختم تلاوة واحد وفي البيوت وفي、الحفلات. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أي في جماعية في كتاب تعالى الحفلات المسماه المغرب بالأمارة مع المساجد الحمد بالحضرة بصفة بلسان عندنا الله لله على ذ ك ر الله ب ص ف ة ج م ا ع ي ة وختمه ب ا ل ح ض ر ة و ت ل ا و ة كتاب الله بلسان واحد في المساجد وفي البيوت والحفلات و ا ل م آ ت م لا نعلم له أ ص ل ا شرعيا يعتمد عليه ل إ ث ب ا ت مشروعيته على هذه الصفه ة والصحابة ا ل ل رضي الله تعالى عنهم هم أولى الناس باتباع عنهم الشرع ولم يعرف عنهم الناس القرون المفضلة أولى ولم ذلك وكذلك هم بقية والخير في اتباع هدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا د ثبت عنه عليه أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه, أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبما أنه لم يثبت في أحدث سنة عن عليه رسول وسلم ولم فيكون يتناوله الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمله أحد من الصحابة فيما يعمله أحد بدعة يتناوله الدليل مردود السابق أ خ ذ ا ل أ ج ر ة على مثل هذا العمل وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س هل الذكر الذي يعمله بعض الناس في مصر و أ ر ي ا ف ه ا من الدين مثل يقفون ويتمايلون يمينا ويسار ويذكرون لفظ ا ل جواب ل ل ا ة ج الحمد ل ل هذا وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض ه على العمل لا نعلم له أ ص ل ا في دين الله ب ل هو ب د ع ة و م خ ا ل ف ة لشرع ا ل ل ه يجب إ ن ك ا ر ه ا ع ل ى م ن ي ع م ل ه ا و ل ا س ي ك و مع ا ل ق د ر ة ع ل ى ذ ل ك ل ق و ل ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م م ن أحدث في أ م ر ن ا هذا ما ل ي س م ن ه ف ه و رد متفق ع ل ى صحته م ن ح د ي ث ع ا ئ ش ة رضي ا ل ل ه ع ن ه ا و ف ي ا ل ب ا ب أ ح ا د ي ث أخرى ص ح ي ح ة م ث ل ه ف ي ا ل م ع ن ى و ب ا ل ل ه ا ل ت و ف ي ق و ص لك ا ل ل ه ع ل ى ن ب ي ن ا محمد و آ ل ه و ص ح ب ه و س ل م س ؤ ا ل لقد ر أ ي ن ا إ م ا م ا ب م د ي ن ة ا ل ب ل ي د ة يقول للمسلمين وهو على المنبر وحدوا القائل إذا قلت لصاحبك الله م ت نرجو الإجابة والسلام عليكم ورحمة الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على آله وصحبه وبعد أولا الحمد لله على آله إ ذ ا كان قصد الخطيب من قوله للحاضرين و ا ح د ا ل ل ه أ ن يرشدهم إ ل ى ما يجب من توحيد الله في ربوبيته و إ ل ه ي ت ه وفي أ س م ا ئ ه وصفاته ليعتقدوا ذلك لا ليجيبوه بتلك ا ل أ ص و ا ت ا ل م ر ت ف ع ة بالتهليل والتكبير لكنهم فهموا منه خلاف ما أ ر ا د ف أ ج ا ب و ه قولا بهذه ا ل أ ص و ا ت فلا حرج عليه أ م ا هم فقد أ خ ط أ و ا في فهمهم ه م ورفع و أ ص ا ت وعليه أ ن ينصحهم ويرشدهم إ ل ى ما أ ر ا د حتى لا يعودوا إ ل ى مثل ذلك م ر ة أ خ ر ى و إ ن كان قصده أ ن يجيبوه في الحال بالتهليل والتكبير مع رفع الأصوات بذلك فهو مخطئ مبتدع وهم مخطئون مبتدعون لم من وسلم من خطبهم من من كان يستمعون لهم إنما كان يسأل الخطيب بعض من رفع يعهد عليه الراشدين فهو في الخلفاء في في الأصوات النبي الله ولا ولا كانوا كان الخطيب بذلك لأن ذلك صلى يسأل المسجد خطبه بعض عن أ م ر يتعلق به كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع سليك لما دخل المسجد وسلم ولم المسجد فأمره وسلم يقوم وكما منه مع من وسلم المطر وسلم واستمر عليه عليه أركعتين أعرابي عليه تعالى سليك فجلس يسأل رسول دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ولم يصلي تحية المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي وكما كان منه مع اشتكى القحت وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن ينزل المطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فنزل الغيف يخطب تحية كان اشتكى فدعى أن أن أن ربه حتى طلب منه في خ ط ب ة ا ل ج م ع ة التي بعدها أ ن يمسكه فدعا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ربه أ ن يجعله حيث ي م ت ف ع به ولا يضر وكما يوم والله توضعت والوضوء وقد وسلم كان يذكر من عمر مع عثمان الذي لم يذكر إلى الجمعة يوم قال عمر هذه؟ فقال عثمان والله لم أزد على أن توضعت فقال عمر أيضا رضي الله عن الجميع الذي قال يتساعى فقال فقال أيضا الله النبي الله قال أن أن عن عن على رضي ثبت إلى صلى عليه أزد أنه هذه من م ن أحدث أ في ر الحديث هذا ما ي ليس عليه ثانيا س منه فهو رد. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو فهو وقال رد رد ل الذي ذكرت رواه البخاري ومسلم و أ ص ح ا ب السنن ومعناه إذا تكلمت مع جليسك والإمام يخطب خطبة الجمعة ولو بنصيحة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكقول واستمع وارتكبت تكلمت مع الجمعة منكر ما عن بنصيحة ينبغي إذا أسات لا كسكت جليسك للخطبة يخطب خطبة فقد ا ل ذ ينبغي ي في ذلك أ ن يوجه الكلام إ ل ى الخطيب لينصح من يراد نصحه ليكف عن الشر ويقبل على الخير وذلك حتى لا الحاضرون بالمسجد وقت الخطبة في واللغو ولا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لا بالمسجد الخطبة اللغة الكلام إلى المسيء الكف الإساءة الله على سؤال حتى محمد يتتابع مانع إشارة منها في يشير يفهم نبينا عن من ما هو الحكم الشرعي و ا ل إ س ل ا م ي في ا ل ص ل ا ة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة جهرا وفي الدعاء بعد الصلاه ج م ا ع ة و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن حزب ج م ا ع ة والغناء بجميع اشكاله و ا ل ص ل ا ة وراء إ م ا م شيخ أ ع م ى ويخطئ أ ح ي ا ن ا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أولا ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم أ ج ر ه ا عظيم ورغب ق د أ م الله تعالى بها في القرآن الكريم في ر و فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وبين ّ أ ن أ ج ر ه ا مضاعف فقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة اسمه الجمعة ونحوهما عند والنكاق صلى صلى الصلاة علي الله عليه بها عشرة. وقد شرعت عند ذكر اسمه. وبعد التشهد عشرة شرعت وبعد في ذكر خطبة بها وقد وفي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم ولا عن ا ل أ ئ م ة من السلف مالك و أ ب ي ح ن ي ف ة والليث بن سعد والشافعي و ا ل أ و ز ا ع ي و أ ح م د رحمه م الله تعالى أ ن ه م كانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم بعد ا ل ص ل ا ة ج م ا ع ة جهرا والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي وسائر الخير اتباع الله خلفائه الراشدين وسائر الصحابة كل صلى عليه الله في هديه رضي عنهم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو أ رد ثانيا الدعاء وإبادة ولكن لم يثبت لم عباده ن ن ا ل ي صلى ل ل عليه وسلم على عن خلفائه ل ه عن ا ا ر ش ي رضي ن وسائر الصحابة ا ل ل عنهم أنهم دعوا جماعة بعد الصلاة فكان اجتماع المصلين بعد السلام من الصلاة للدعاء جماعة بدعة عنهم عليه أنهم فكان المصلين من أنه من أمرنا هذا ما ليس منه الله هذا السلام محدثة وسلم ما أحدث أرد وقد فهو الصلاة الصلاة قال ثبت صلى ليس في وفي و ر ان ي ة م عمل, عمل يقرا س عليه أمرنا فهو ثالثا ل فهو أمرنا م رد كان إذا ا ص و د من ق ء ة جماعة الصحابة القرآن جميعا بصوت واحد فهذا النبي الله ولا الله لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون غير مشروع يؤثر رضي أنهم عن عن عنهم بصوت وإن كل ا ا ن منهم ق ص و د أ يقرأ أ ح د ويستمع ا لنفسه ب ا ق و أو أن يقرأ كل منهم ن كل ل في مكان الاجتماع دون أ ن يلتقي صوته بصوت ا ل آ خ ر ي ن في والوقف الحركات والسكنات والوصل فهذا مشروع لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال وما ج ت م ع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إ ل ا نزلت عليهم ا ل س ك ي ن ة وحفتهم ا ل م ل ا ئ ك ة وغشيتهم ا ل ر ح م ة وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم وثبت عن عبد الله بن س ع و د رضي الله عنه أ ن ه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ا ق ر أ علي قلت ا ق ر أ عليك وعليك انزل قال ف إ ن ي احب أ ن أ س م ع ه من غيري ف ق ر أ ت س و ر ة النساء حتى بلغت فكيف إ ذ ا جئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أ م س ك ف إ ذ ا عيناه تذرفان رواه البخاري ومسلم رابعا ا ل ص ل ا ة ج م ا ع ة وراء إ م ا م أ ع م ى ج ا ئ ز ة وقد تكون أ ف ض ل إ ذ ا كان أ ق ر ا ل ل ق ر آ ن مما يصلون وراءه ل أ م و م قوله صلى الله عليه وسلم ي ا أ م القوم أ ق ر ؤ و ا هم لكتاب الله الحديث اياك نعبد بكسر الكاف اياك ي أ و أ ن ع م ت عليهم بضم التاء أ و كسرها أ ن ع م ت ي أ ن ع م ت و إ ن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو أ ح ف ظ أ و ل ى بالامامه إ م منه ل ل التوفيق وصلى الله على ه نبينا ح م د و آ ل وصحبه و س ل م سؤال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا أ ل ف الفاتحه ت ح ة بعد ا د الحمد لله وحده وبعد ع على علي عليه ا جواب والصلاة والسلام النبي الله كان ا ء رسوله وآله وصحبه وبعد لم يثبت علي النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لله لم صلى ل أنه كان يقرأ ة بعد الدعاء فيما نعلم فيما ا ء ف ق ر ت ا بعد الدعاء ب د ع جواب ب ل ل التوفيق وصلى الله على ه ن ي ن ا سؤال محمد وسلم وصحبه وآله نجد في بعض المساجد بعض الناس في أ ي ا م رمضان بين كل ركعتين من ص ل ا ة التراويح تجدهم بصوت عال وجماعي ونجد هنا كثيرا من ا ل آ ئ م ة يصلون بنصف آ ي ة أ و ب آ ي ة أ و آ ي ت ي ن صغيرتين جدا في ص ل ا ة التراويح و ص ل ا ة المغرب خ ا ص ة في رمضان فما فريضة نافلة حكم ذلك؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام وسلم جماعة محدثة جواب والصلاة الأذكار الصلاة النبي الله الصلاة ركعات الترويح وحده وصحبه ذلك؟ لله على رسوله وآله وصحبه وبعد الأذكار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وبعد أو نافلة أو أو عقب بين ركعات بدعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق انه ل م أحدث في أمرنا في ذ ا ما ليس منه فهو رد وبالله ا منه ليس ل ي فهو ف و رد ت قال وصلى ل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في من يذكرون الله وهم يتميلون وشمالا حالة قفز وفي جماعة وفي صوت عالي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ه وصحبه وهم وحده وصحبه جماعة وبعض نبينا من يذكرون يمينا جواب في في وفي وفي ما محمد حكم صوت قفز لا يجوز ل أ ن ه بهذه ا ل ك ي ف ي ة بدعه م ح د ث ة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والعشرون فتاوى للبحوث والإفتاء وترتيب نبينا كتاب الله انتهى الشريط الثامن والعشرون من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ على جمع من من محمد احمد بن عبد الرزاق الدويش و ل ه ب ق ي ة على الشريط التاسع والعشرين